بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله وصحبه أجمعين قرى رحمه الله فصل في هذا الفصل يذكر رحمه الله كنايات الطلاق فسبق أن الطلاق في ألفاظه ينقسم إلى قسمين إما أن يكون لفظا صريحا بالطلاق وهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه والقسم الثاني كناية الطلاق وهذا يقع به الطلاق إذا نواه وينقسم إلى قسمين إن كانت كناية الطلاق ظاهرة ونواه يقع به ثلاث طلقات القسم الثاني كناية الطلاق الخفية وحكمه يقع به الطلاق النواه وعدده ما نواه يعني يقع عليه واحدة وإن كان نوا سنتين سنتين أو ثلاثة فثلاث كما شئت إن شاء الله في درس الغد ويمثل الآن هنا بألفاظ الكنايات الظاهرة وألفاظ الكنايات الخفية ولذلك قال وكنايته الظاهرة والمراد بالظاهرة أنها أظهر في المعنى من الكناية الخفية في أن المقصود بها الطلاق فالمراد الظاهر يعني أظهر من الخفية قال وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج هذه الألفاظ إذا نوى بها الطلاق على قول مصنف تقع ثلاثة طلقات كما سيأتي غدا إن شاء الله فقوله أنت خلية يعني أنت مخلات من الأزواج يعني ليس لك زوج فذ كناية ظاهرة إن واه يقع ثلاثا وبرية يعني برية من الأزواج يعني لا زوج لك أي بريئة من الأزواج خرجت من ذمتهم وبائن أي منفصلة عني من من زواجي وبتة يعني مقطوعة من الزواج يعني قطعتك من زواجي وبتلة أيضا نفس معنى البتة يعني منقطعة من زواجي وأنت حرة يعني لست في عقد النكاح لأن المرأة المتزوجة أسير في يد زوجها فكانه حل وثاق هذا الأسر فقال أنت حرة وأنت الحرج يعني أنت علي الحرام في عيشك معي لأنك خرجت من ذمتي فإذا نوى هذه الألفاظ ونحوها مع النية يقع ثلاثة مثل أيضا برئت ذمتك مني أو برئت ذمتي منك أو وصلت يدي منك أو لا خاطر لي فيك وهكذا قال والخفيه نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتزلي هذه الفاظ أيضا من الفاظ كناية الطلاق الخفية إذا نواها يقع ما نواها يقع ما نواها سوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لكن تقع عليه واحدة لا محالة قال نحو أخرجي فلو قال لزوجته خروجي وهو ينوي الطلاق تقع واحدة وإذا كان ينوي ثنتين ثنتين وكان ينوي ثلاثا فثلاثا اخرجي واذهبي يعني اذهبي عن بيتي أو اذهبي إلى أهلك وذوقي أي ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي أي تجرعي وما حصل من الطلاق ذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي اعتدي يعني إذا كان ينوي بذلك الطلاق يقع الطلقة واستبرئي كذلك إذا نوى الطلاق يعتبر طلقه، واعتزلي يعني اعتزلي عني لأنك مطلقة لأنواه يقع الطلاق ولست لي بزوجة كذلك إذا نوع الطلاق يقع وإذا كان يقصد لست لي بزوجة يعني زوجة مثالية قائمة بأحوالي ولم يطنوا ولم نوا الطلاق لا يقع الطلاق والحقي بأهلك يعني لني طلقتك أما إذا كان لا يقصد الطلاق الحقي بأهلك يعني اذهبي إلى أهلك لني كرهتك لعلك ترجعين إلى رشدك وتطيعين في أمور الزوجية قال وما أشبهه يعني مثل الله أغناني عنك لك ننوي الطلاق وهكذا من الألفاظ التي إذا نواها يقع بها الطلاق وهذه الألفاظ ونحوها يرجع فيها إلى العرف فقد يكون في عرف معناها معنا للطلاق في الكناية الظاهرة ويكون في بعض الآل الفاض الكناية الظاهرة هي خفية فهي تعود إلى العرف نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم وحمد